أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفع من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي نشد فأمن به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا متخذ صاحبته ولا ولدا وأنه كان يقول سفي هنا على الله شططا لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رأقا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 وَأَنَّا لَا نَدْرِيهِ أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَا فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَ الصَّالِحُنَّ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا غَنَى الَّذِينَ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 وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاصِقُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاصِقُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّوْ يَسْتَقَمُ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا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 وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددات